أفكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالمو وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 كل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً، ظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا.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 قل أذانك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 ومع ما ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم مسجد للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا فهو الذي جعل الليل والنهار في الفتن لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرًا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين